الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد هنا امر عليه أن الدورة ستنتقل إن شاء الله إلى مسجد حي الاكواخ في طريق المطار نظرا لسعة ذاك المسجد والاحتوائه لطلبة العلم ونظرا لضيق هذا المسجد. فذاك المسجد بيه بيه. فذاك المسجد مسجد فسيح وهذا كما ترون نحن في ضيق من حيث الابدان لكننا في ساعة ان شاء الله من حيث القلوب فلذلك ستنتقل الدوره ان شاء الله الى مسجد, مسجد حي الاكواخ كما علمت وهذا من يوم غد ان شاء الله فالاخوه الذين قد جاءوا من خارج طرابلس إن شاء الله ستنقلهم السيارات الليلة إلى ذلك المسجد وهو مسجد فسيح ولله الحمد يسع طلبة العلم ويستضيفهم على أحسن صورة ولا شك أن مثل هذا الأمر أن يطلب طلبة العلم العلمة مع وجود هذه المشقة قد ذكرت أن هذا مصاحب لطلب العلم لكن ليس بالضرورة أننا نستسلم لما نتعرض له من المشاق فكلما أمكن أن تكون ظروف طلب العلم وظروف استقبال إخواننا طلبة العلم كلما كانت على الوجه الأكمل كان هذا مطلبا شرعيا وهم اولى الناس بحسن استضافتهم فاذا من غد ان شاء الله سيكون موعد الدوره في ذلك المسجد واظنه معروفا لديكم او لا معروف مسجد كبير في حي الاكواخ هو مسجد حي الاكواخ اسمه هكذا ما للمسجد؟ مسجد وحيد في حي الاكواخ خلاص اذا المسجد الوحيد في حي الاكواخ ان شاء الله هذا من غد وايضا يوجد مكان فسيح للاخوات طالبات العلم مكان فسيح جدا فنصر الله ليعان لنا ولكم جميعا وان يهيئ الله لنا جميعا اسباب الخير قال المؤلف رحمه الله تعالى ستة أصول عظيمة المؤلف هو شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي وهذا الرجل قد نفع الله به نفعا عظيما فلقد كان الظروف نشأته في بلاد نجد وبها صور من الشرك كدعاء الأموات والبناء على القبور والأضرحة. فلما رأى هذا الرجل حال قومه أنهم قد عادوا إلى أمر الجاهليه بعدما جاء الإسلام بنبذ صور الجاهلية كانت نشأته في بيت علم وفاضل فأبوه كان من أهل العلم واعتنى به عناية فائقة وأسلمه إلى الكتاتيب وبعد ذلك درس على أشياخ بلدته ورحل في طلب العلم والرجل كان قويا في فهمه قويا في نشأته حفظ القرآن مبكرا ثم أقبل على العلم تحصيلا واجتهادا ورحلة من أجل طلب العلم ومن تهيئة الأسباب لهذا الرجل الإمام المجدد أن هيا الله له سلطانا يعين الحق بقوة السلطان وهو الأمير محمد بن سعود فاجتمع للحق نصرة من السلطان وهو أقوى ما يكون فمن لم تردعه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ارتدع بقوة السلطان ومن هنا إقامة الحدود والتعزيرات والتأديب أمر مهم لإقامة دين الله عز وجل. فإن الله لا يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن. وبعض الناس لا يرتدع لموعظة القرآن، ولا لموعظة التذكير بآيات الله. فذكر بالقرآن. من يخاف وائل لا يرتدع، لكنه إذا رأى بطش السلطان خاف وارتاعد، فهيا الله لهذا الرجل سلطانا أعانه على نصرة الحق وأعانه على دعوته، والذي يقرأ في سيرة هذا الإمام. يرى أن الرجل قد فرغ همته إلى الدعوة إلى توحيد الله عز وجل فالف رسائل ربما ورقات يؤلف رسائل في التوحيد ورقات يسيرة لكنها متضمنة لأصول عظيمة فحصل النفع العظيم بمؤلفات هذا الرجل ولو كانت رسائل قصيرة وهذا يدلك أن العلم ليس بكثرة الرواية وليس بكثرة المصنفات والمؤلفات فإن كثيرا من المؤلفات غثاء كغثاء السيل هذا الرجل قصر همته في الدعوة إلى دعوة الأنبياء والرسل ما دعوة الأنبياء والرسل توحيد الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالف هذه الرسائل العظيمه والكتابات المباركه فحصل بها نفع عظيم لازلنا نتفيأ ظلاله ولازلنا نقططف ثماره فهذه الرسائل التي يدرسها طالب العلم الآن من اعظم العلوم ولقد حوت علما عظيما وأصولا عظيما وكان العلماء في نجد يعتنون بها عناية فائقة ائمه الدعوة بنجد ويعلمون هذه الرسائل لعوام المسلمين لانها من العلم الواجب تعلمه الاصول الثلاث يجب تعلمها الاصول السته يجب تعلمها وكذلك كشف الشبهات لطالب العلم كي يكون قويا في الرد على أهل الباطل فالرسالة التي بين يديك أيها الطالب حوت أصولا عظيمة ويجدر العناية بها وكذا حفظها فإنها من العلم الواجب تعلمه وقد تقدم معنا دراسة الأصول الثلاث وتقدم معنا أيضا دراسة القواعد الأربع وبين أيدينا اليوم الأصول الستة وهكذا في تدرج إن شاء الله بعدها إذا أعان الله ووفق فسندرس كتاب التوحيد فالرجل كان إماما وكان عالما مجددا لدين الله عز وجل وهل حاربه أعداء الحق الجواب نعم له أسوة في أنبياء الله عز وجل فإن الله عز وجل قد جعل لهم عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أذي محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد ولا تزال الأذية إلى يومنا هذا وهابيه الدعوه الوهابيه من اجل ان ينفر الناس عن دعوه هذا الرجل الدعوه الوهابيه هذه اذا محصتها ونظرت فيها وجدتها دعوه, دعوة من الانبياء والرسل توحيد الله عز وجل ولقد حرص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الأدلة من الكتاب والسنة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لا نا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فالرجل اعتنى بالأدلة ولذلك انهار خصومه أمامه فيا طالب العلم إذا أردت أن تنتصر لدين الله فينبغي أن تعتني بالحجج والبراهين هذا هو سلاحك هذا هو سلاحك أما إذا جئتهم بقال فلان وقال إلا قالوا لكم ايضا قال فلان وقال علان لكن اذا جئت بقال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولي العرفان هكذا ايش هم اولي العرفان فاذا جئتهم بهذا كان هذا ملجما لهم مفحما لهم ولذلك لما تناظر أحمد بن حنبل أو لما كانوا يناظرونه هو لا يناظرهم ليس من شأن أهل السنة أن ينشغلوا بأهل الأهواء يناظرونهم ما هو علاج أهل الأهواء علاجهم ما هو قم قم تعرف اهل الاهواء تعرفهم اين التقيت بهم اين التقيت بهم او تعرف صفاتهم أهل الهوى ولم من هم أهل البدع هم اهل الاهواء أحسنت جزاك الله خير أهل الأهواء هم أهل البدع فهل كان السلف يناظرونهم يجالسونهم لا. يعطونهم شانا وقيمة لا. ماذا كانوا يفعلون لهم لا يستمعون لهم ولو بنصف كلمة, ولو بنصف كلمة؟ أحسنت بطل أنت استريح جزاك الله خيرا خذ شرح الوصول الستة خذ الامام احمد لما قال له المعتزله يناظرونه في الفاظ ابتدعوها ما انزل الله بها من سلطان الجوهر والعرض وعبارات اصطراحوها التاثير قال لهم ما هذا هاتوا لي ايه او حديثا فانت لا يستدرجك أهل الباطل لاباطيلهم والاستلاحاتهم ولعباراتهم اعتني أنت بقال الله قال رسوله ولذلك نجح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قهر أهل الباطل لما اعتصم بالكتاب. والسنة ولو كانت بضاعته قال فلان قال علان موجود هذا في متن الأزهار لكانت بضاعته مزجا هكذا يا إخوة طيب قال ستة أصول عظيمة الأصول جمع أصل هكذا يعرفه الأصوليون أو هذا جمعه والاصل هو ما يبنى عليه غير فرع ايش الاصل ما يبنى عليه غير سواء كان البناء حسيا او معنويا البناء الحسي ما مثاله انت انت البناء الحسي ما مثاله مثل هذا المسجد مبني على اعمده وقواعد احسنت اجلس البناء المعنوي يا اخان هشام قم يا هشام الرابط قم قم بارك الله فيك حياك الله البناء المعنوي ما مثاله البناء الحسي يبنى هذا المسجد على قواعد واعمدة اعطيني مثالا لبناء معنوي ليس حسيا وقد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيان اركان خمس نعم اشقال بني الإسلام على خمس هذا البناء معنويا نعم احسنت يا اخانا هشام هذا من البناء المعنوي قال سته اصول عظيمه هل أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حصر الدين في هذه الست الجواب لا أخبارا منه بستة أصول عظيمة، وقد جمعت لب العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل ستة أصول عظيمة لشرف العلم بها، ولأنها دلت على توحيد الله عز وجل، ولأنها حاربت الشرك بكل صواري <تصفيق> ولانها بينت حكمه الله عز وجل بيانا شافيا قال بسم الله الرحمن الرحيم والبدء بالبسمله باسم ال... بسم الله باسم جار ومجرور صح ولا درستم نحوان الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور يتعلقان او لا يتعلقان هنا يتعلقان بفعل محذوف والتقدير بسم الله ابتدئوا يعني ابتدئوا التصنيف او ابتدئوا الكتابة الله لفظ الجلاله يكون تابعا او متبوعا نعم يكون متبوعا ولذلك تقول الله الرحمن الله الرحيم الله الرؤوف الودود فكل اسماء الله عز وجل تابعه لهذا الاسم وهل هو مشتق ام جامد الجواب الصحيح انه مشتق من الالهه هكذا من الالوهيه يعني تأله القلوب محبه وتعظيما بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على وزن فعلان ويتدل على صيغ المبالغه يعني عظيم الرحمة وكثير الرحمة الرحيم كذلك اسم من اسماء الله عز وجل أي أنه يوصل رحمته لمن يشاء من عباده ولذا قال الرحمن تشمل الكافر والرحيم لا تكون إلا للمؤمن قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب سته أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون من أعجب العجاب وأكبر الآيات المؤلف هنا ابتدا بما يشوق الطالب إلى معرفته فابتدا بذكر هذه الأمور على جهة التعجب والتشويق إلى معرفتها وهذا من حسن التصنيف والكتابة أن يؤخر المعنى الذي يريد من اجل ان تشتاق النفوس الي من اعجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب الايات قد تقدم معنا في يوم ما ان قلنا ان الايات قد تكون ايات شرعيه وايات كونية وبقية الثالثه فمن يقول أنا فمن يقول أنا قم يا صاحب النظارة قم آيات عقلية توافقونه أم تخالفونه قم يا وليد الآيات البرهانية التي جعلها الله لانبيائه أحسنت ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الداله على قدرة الملك الغلاب الملك الغلاب من هو قم يا ولد قم أنت من هو الملك الغلاب ها؟ ما اسمك ماذا قال اخوكم صهيب قال لا يدري من هو الملك الغلاب قم أه هو الله عز وجل هو الملك الغلاب أحسنت الله هو الملك الغلاب لا تجلس ما اسمك لا تجلس قم يا محمد قم الملك الغلام فهل من أسماء الله عز وجل الملك من أسماء الله دليلك لماذا تنظر يمنا ويسرى ما في تلقين عندنا الذي يلقن سيضاعف ان تقول ها أنا ذا قم نعم عنده الإجابة قل ايش قال هو الله الذي لا إله الا هو الملك القدوس أحد لقنك وحدك أحسنت بطل جزاك الله خيرا هذا كتاب لك طيب <تصفيق> وهذا كتاب لك يا صهيب جزاك الله خيرا على قدرة الملك الغلاب وهل من أسماء الله الغلاب حياك الله يا أخانا فرج قم قم لا فرج هذا فرج ايضا الذي وراءه ها الغلاب من اسماء الله من صفاته والان هو صفه او اسم نعم اسم إذن هو من الاسماء او من الصفات اخوكم فرج يقول انه na اسما isman, ujaqti srifaten. Ujaqti bidaten. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. Użdis. احسن انما هو خبر اخبار هكذا اخبار عن الله عز وجل وقلنا ان الخبر اوسع من الاسم والصفه نعم والغلاب من افعال اسم المبالغه معناه كثير الغالب والله غالب على امره احسن واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب سته اصول بينها الله تعالى بيانا واضحا إذا هذه الاصول الست من الذي بينها الله عز وجل هل تولى بيانها شخص لا انما الذي بينها وتولى بيانها هو الله عز وجل بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام بيانا فيه دليل الاخوات الاخوات من كان لها ابن وهو يبكي تاخذه الى الغرفه الاخرى وجزاكن الله خيرا <تصفيق> نعم <تصفيق> يعني المراد صفة صفة القهر والغلبة لله عز وجل طيب بينها الله تعالى بيانا واضحا وهذا فيه ان الله عز وجل قد بين الدين لعباده ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا بيان للناس لتبين لهم ما يتقون هكذا فاذا القرآن يعتبر بيانا شافيا وفيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وبيان خطر الشرك وأحوال الشرك وصوره وفيما يتعلق بأصول هذا الدين هل فيها خفاء أم قد بينها الله بيانا شافيا الجواب بينها الله عز وجل بيانا شافيا وليس في دين الله عز وجل أمر يتجهله الأمة ليس هناك في دين الله ما يخفى عن الأمة معرفته ولذلك ظهور الأمر وخفائه وخفاؤه يعتبر امرا نسبيا قد يخفى على رجل من الحق ما لا يخفى عن رجل آخر أو دعني أقول قد يخفى على عالم من الحق ما لا يخفى عن عالم آخر وفوق كل ذي علم عليم فلا تظنن أن هناك من أمر ديننا ما يكون خافيا لا يعلمه احد فالله عز وجل جعل كتابه تبيانا لكل شيء وجعله بيانا للناس وأرسل الأنبياء ليبينوا لقومهم ما يتقون ومن هنا يظهر لك ضلال الباطنية الذين قالوا بأن القرآن له ظاهر وله معنى باط لا يعلمه أحد حتى الأنبياء وهؤلاء حقيقة مذهبهم أكفر من اليهود والنصارى اذا هل في ديننا ما يكون خافيا لا يعلمه أحد من العلماء الجواب لا ما خفي على هذا العالم يظهر عند عالم آخر والأمة لا يخفى عليها في الجملة من دين الله عز, عز وجل شيئا إذا إذا سألك سائل وقال هل ديننا فيه بيان واضح شاف ما الجواب نعم وهل يمكن أن تخفى بعض مسائله على بعض أهل العلم الجواب نعم لكن هل تخفى على الأمة كلها الجواب لا طيب هذه الأصول التي يتكلم المؤلف عليها لا تخفى على عوام المسلمين فضلا عن علماء المسلمين ولذلك المؤلف هنا قال بيانا واضحا لمن للعوام وإذا كانت هي بيان واضح للعوام فكيف هي عند أهل العلم الجواب من المسلمات والثوابت وهم أكثر الناس معرفة بأدلتها وأصولها ولاحظ معي أن المؤلف هنا يخاطب من؟ عوام الناس، لأن أكثر الذين يجهلون دين الله عز وجل في هذه الأصول الست منهم من هم؟ العوام، ولما جعل هذا المؤلف أو هذه الرسالة في أصول ستة من أجل أن يسهل ضبطها وحفظها، فالمؤلف يسير على طريقة التيسير لطلاب العلم وعلى طريقة التيسير لعوام المسلمين وهذا من علامات العالم الرباني ما هي علامة العالم الرباني؟ قم يقول أخوكم طبعا الجواب عن غير السؤال لكنها فائدة يقول هم اعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق هل شعرتم أن الجواب قد نزل على السؤال ما شعرتم ما شعروا ما في أحد شعر بهذا كنت مسافرا هذه المرة طيب الله يحفظك إن شاء الله تفضل خذ هذه التحفة السنية عندك خذها وأعطيها لإخوانك اهديها لأخين تهادوا نعم الروحيبات ستجيب قم أحسنت من علامة العالم الرباني أنه يربي طلبته على صغار العلم قبل كباره والمؤلف هنا يربي المسلمين عوام المسلمين على أمور عظيمة في ديننا وقد بين هنا أن الله عز وجل بينها بيانا واضحا شافيا لم يبقي لمتحذلق إن, أن يتكلم ولم يبقي لمفكر أن, أن يأتي بفكرته ولم يبقي لمثقف إن, أن يأتي بثقافاته إنما الله عز وجل بينها بيانا واضحا لا غبش فيه تفضل الله يحفظك أعطيه هذا الكتاب بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون الظانون أهل الباطل الذين يعتقدون أن هنالك أمور تبقى لأرائهم تبقى لأقوالهم تبقى لمذاهبهم تبقى لأفكارهم وأن هذا الدين يحتاج إليهم بينما الدين قد كامل الدين قد كامل وبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك الذين ياتون بافكارهم الذين ياتون باهوائهم الذين ياتون بافهامهم هم يتهمون محمدا بانه خان الرساله هكذا بيانا واضحا للعوام العوام هم عامه المسلمين وهم اكثر ام اهل العلم اكثر ما الجواب العوام اكثر والعوام يتاثرون بعلمائهم فان كانوا علماء سنه رايت العام على السنة. وإذا كانوا علماء بدعه رأيتهم على بدعه فهم تبعوا لمن؟ لعلمائهم والعوام قد جبلوا على تشبه بعضهم ببعض كأسراب القطى كأسراب من؟ القطى ما هو القطى؟ طائر تعريفه يا عبد المجيد قم اخبرنا عنه قم هو نوع من الطير اكيد ليس نوع من الابواب هل نوع من الطير اظنه طيرا صغيرا انت الان تسير على سنن اخينا النحوي لا تتاثر به نعم القطع يعرفه احد قم اخبرنا عن القطع بسرعه القطع كانت تتمثل بها العرب عند فقد الحبيب او الصاحب لا لا لا انت تريد ان تعبر إن شاء قم يا عبد المهيمن قم هو طائر صغير يقول اخوكم عبد المهيمن ان القطا طائر صغير ابيض املس بحجم الحمام اظنه اصعب هكذا قرات او هذا اصغر من الحمام ويقول أيضا أن كلمة ماريه بهذا المعنى تفضل بارك الله فيك أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي لمن قد هويت أطير فقد ذكرها الشاعر نعم كما يقول أخونا جزاك الله خيرا أردنا منك وصف القطى تفضل استريح إذن العوام هم وراء من وراء علمائهم. عرفتم ولذلك راس مال الدعاء الى الله عز وجل منهم العوام فلا تنشغل عنهم لا تنشغل عنهم لان بعض الدعاء قد يستدرجه الشيطان لأن ينشغل بالكبراء والرفعاء وأصحاب الوجاهة وينشغل بالأمراء والملوك والساسة وهذا تضيع للسواد الأعظم وهم العامة وبعض أهل العلم يقول إن العامة من العمى العامة منين من العامة ولذلك هم وراء علمائهم لو بينوا لهم صاروا على هدى ولو تركوهم صاروا يتخبطون وكما قال الإمام أحمد إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة ليس لها راعي يرعاها. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما انشغل بكبراء قريش وصناديد قريش عاتبه ربه الجواب عاتبه ربه نعم فماذا قال الله عز وجل قم انت يا اخانا قم هذا الاخ ماذا قال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله فإذا لا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن ينصرف عن عامة الناس ظنا بان هؤلاء الكبار العنايه بهم اولى لا العنايه بعوام الناس اولى فهم سواد المسلمين عرفتم وهم اقبل لدعوه الحق من الرؤساء والزعماء وجه ذلك العام به جهل فليس على الدعاة الى الله والعلماء إلا أن يزيحوا هذا الجهل بالعلم لكن تجد الساسة والأمراء تنازعهم حب السلطة والرئاسة هكذا؟ هكذا او لا؟ فتجده يرد الحق من أجل محبة السلطة ومحبة الجاه ومحبة القوة والمنعة أما العامي فتراه لين القياد للحق يبقى السؤال الكبير ويا ترى كيف حال المبتدع في دعوته لين أم عصي من يجيب من يجيب قم يا أخانا أنت في الآخر قم المبتدع لين القياد أم عصي عصي عصي فضل استريح انت احسنت لماذا عصي القياد لان عنده شبه في قلبه تحول بينه وبين معرفه الحق لسيما اذا كان داعيا الى البدعه فقد امتلأ قلبه شبهات امتلأ قلبه شبهات ويزين له سوء عمله فيراه حسنا فإذا همة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انصرفت لمن؟ للرؤساء والزعماء وترك العامة الجواب لا إنما انصرف إلى عوام المسلمين وكتب كتابات لا تزال إلى يومنا هذا وتبقى بحول الله الى أن يرث الله الأرض ومن عليها لانها حق ولانها من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كم قد الف مؤلفون كتبا كثيرا ذهبت في ذهبت ادراج الرياح ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام أخونا النحوي قم ما إعراب ستة أصول؟ سرعة احسن مبتدا مؤخر ارايتم يا اخوه عاده المبتدا يكون في اول الكلام صح صح او لا يبتدا به الجمله لكن لاحظ هنا ان المبتدا ماله تاخر من اين ستعرف هل تقدم او تاخر من اين بدراسه علم النحو بين الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون بيانا واضحا لان بعض الظانين قد كانوا يظنون انه ان كتاب الله يحتاج إلى مزيد بيان وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مزيد بيان وهذا باطل فإن الكتاب والسنة قد أمر الله بالرجوع إليهما ولا يأمر الله بالرجوع إلى كتابه وسنة نبيه إلا وفيها البيان الشافي والدواء الناجع والخير والبركة ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم غلط في ماذا غلط في ماذا في هذه الأصول الست رغم بيانها رغم وضوحها رغم جلائها رغم انكشافها رغم ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم الذكاء وحده ينفع من يجيب الذكاء وحده ينفع قم يا أخي قم قم اجلس انت الذكاء لا ينفع وحده يقول شيخ الاسلام بن تيميه في ذم اهل الكلام اوتوا ذكاء ولكن لم يؤتوا ذكاء لانفسهم و اوتوا فهوما ولم يؤتوا و فهوما نعم أؤتفه ضيعتنا من ولم يؤتوا علوما فإذا الذكاء وحده لا ينفع صاحبا الباقلاني كان من أذكياء العالم لكنه على طريقة أبي الحسن الأشعار ابن عقيل الحنبل كان من أذكياء العالم لكنه تأثر بقول المعتزله لأنه تلقى عن بعض اشياخهم العلم ابن حزم الأندلسي كان من أذكياء العالم لكنه كان جهميا في الأسماء والصفات هذا يدلك على أن العلم وحده لا يك على أن الذكاء وحده لا يكفي حتى تدعو ربك الهداية إلى الصراط المستقيم ولذا فإننا نقول كل يوم في كل صلاة في كل ركعة ماذا نقول ماذا نقول اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين ففيه تطلب ربك الهداية فانك لا تدري قد تكون ذكيا لكنك لا تنال توفيقا ولا سدادا ولذلك شرع ايضا في دعاء عند قيام الليل فمن يقول أنا فمن يقول انا ما هو هذا الدعاء الذي تقوله عند قيامك من الليل أو في صلاه الليل نعم قم Qum' anta ya sahib al-imamah. Aśsant, Allahumma alim al-ghyb wal-shahadah. Allahumma rabba Jibreel, Mika'il, wa Israfil. عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين لا. اهدني لما اختلف فيه من الحق اين تح... انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اذا سل ربك الهداية لا تقل أنا ذكي سأوفق للحق أنا من ذوي الفهم سأوفق للحق لا افزع إلى من إلى الله عز وجل شيخ الإسلام كان يمرغ جبهته في التراب ويدعو بدعاء فما هو فما هو قل يا أخانا أنت اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فعلى طالب العلم وعلى المسلم مطلقا أن يدعو ربه ويفزع إلى ربه لأن يهديه للحق والصراط المستقيم لا تقل أنا ذكي فإنني لن أضل اوتيت ذكاء فإنني لا أضل لا قد ضل كثير من الأذكياء فافزع إلى ربك من أجل أن يبين لك الحق وكن صاحب سريرة طيبة وتوخى الحق وإياك وسوء القصد فإنه يحول بينك وبين معرفة الحق اجلسوا جميعا جزاكم الله خيرا وعند انتهاء الدرس تعالوا خذوا كتابا كل واحد ياخذ كتابا اين تريد ستأخذ كتابا طيب ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم بني آدم فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء نعم فيهم فيهم يا أخانا أنت فيهم نعم وعقلا بني آدم كلنا من آدم وآدم من تراب إلا أقل القليل ما هو القليل وإنما أقل القليل وهذا يبين لك أن أهل الحق كثير أم قليل قليل وهل الحق يعرف بالقلة والكثرة الجواب نعم يعرف بالقله قم اخبر اخوانك قم قم اخبر اخوانك بان الحق يعرف بالقله الا اذا تراجعت تراجعت طيب اخوكم تراجع إذن الحق يعرف بدليله لا يعرف بالقله والكثره وربنا عز وجل ذم الكثرة فقال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يفقهون ولكن أكثر الناس لا يشكرون تعيرنا أن قليل كرامنا فقلت لها إن الكرامة قليل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط ويأتي النبي ومعه النفر والرجلان والرجل حتى قال يأتي النبي وليس معه أحد لقد ذكر عن أبي حمزه السكري أنه كان في وقته جماعة وهو رجل واحد إن إبراهيم كان Aمه, فلا تغتر بالكثره فما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وبعض الجماعات الاسلاميه تتبجح اليوم بانها اكثر الجماعات عددا تعرفهم انت تعرفهم تعرفهم من يقول أخوكم إنهم الإخوان المسلمون نعم طيب فما بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل هذه الأغلاط التي غلط فيها كثير من الأذكياء والعقلاء Ażląta هينه نعم، سهله Sęla. A من اين عرفت انها عظيمه się الاصول الست اصولا عظيمه فالغلط يكون غلطا عظيما أنت إياك أن تظن أن قول المؤلفون غلط فيها تقول إيش فيها لو غلطوا كل الناس يغلطون لا هؤلاء قد غلطوا في أصول عظيمة هي بنيان هذا الدين عرفتم فلما قال المؤلفون غلط فيها لا يريد أن الغلط الذي يهون من أمره يدلك على ذلك أنه وصف أصوله الست بأنها أصول عظيمة قال الأصل الأول وقلنا لماذا عدد المؤلف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس لماذا ليسهل وضبطها وإتقانها وهذا يدلك على قوة المؤلف في التأليف صح صح أو خطأ <تصفيق> <تصفيق> هذا يدلك على قوة المؤلف ولم يأتي بالكلام هكذا إنما قسمه فالتقسيم والتفريع ينضبط به العلم عند الطالب لسيما من المبتدئ. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له لماذا كان هذا الأصل هو الأول لماذا لم يؤخر إلى الثاني أو الثالث أو السادس لماذا نعم من القائل ها أنا ذا قم يا اخان انت الذي امام اخينا عبد المهيمن قم احسنت لان الاخلاص لله عز وجل لا يقبل العمل الا به دليلك اين تنظر تبحث على اخ يعينك ها؟ الاخوه يطالبون باخينا صلاح الدين صلاح الديب اين هو يطالبون به قام نعم أين هو قم يا صلاح ما الدليل يا أخانا صلاح على ان العمل لا يقبل الا باخلاص لله عز وجل قال الله تعالى الا لله الدين الخالص وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء احسنت يا اخانا جزاك الله خيرا طيب اجلسوا اخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له الاخلاص في اللغه ما معناه تقدم معنا في الثلاثة الاصول فمن يقول انا من يقول انا عندك يا أخانا ابا معاذ أخونا ابو معاذ قل الإخلاص هو التنقيه التنقيه من ماذا؟ من الشوائب احسن من شوائب الشرك والبدع والمعاصي كل هذه شوائب أخطر شائبة ما هي؟ الشرك دليلك على أنها أخطر دليلك يا أبا معاذ Inna xirka lawu l-muna awim. Għada, għada li saniman. Maniw ka il. Lukman? Sa. Umi mejduli għalan xirka eħparadi xawa im. Inna laħala jakwiro għajush raqabi. U jakwiro ma duna dżalik li mejja xa. Aħsanta. Ġazak l-law انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار تفضل استريح يا ما جزاك الله خيرا اذا الاعمال لا تقبل الا باخلاص لله عز وجل وان لا يراد بهذا العمل الا من الا وجه الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو كان مثل الجبال اجب ولو كان مثل الجبال دليلك دليلك عندما عندما قم لا ذاك انت سئلت بدري قم انت يا اخانا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وأريد حديثا يدل على أن الأعمال تذهب أوزارا وتكون وبالا رغم أنها أعمال عظيمة لفقد شرط الإخلاص لله عز وجل فمن يقول أنا؟ من الذي يقول أنا؟ نعم قم يا أخانا يا من يرفع القلم قم أنا أغنى يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أنا اغنى الاغنياء أنا أغلى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري أشرك فيه معي غيري تركته وشرك لا أريد هذا الحديث لا أريد هذا الحديث فمن يدري ما أريد تدعون علم الغيب كيف عرفتم نعم قم يا اخانا انت الاخير الاخير الاخ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هل وضع الدليل في موضعه <تصفيق> نعم إخوانك يقولون إنك لم تضع الحديث في موضعه <تصفيق> تفضل أخوان الله يحفظكم نعم فمن يدري ما الحديث فليقل ها أنا ذا عندك يا أبو عبد الرحمن قم اخوكم أبو عبد الرحمن من إخواننا من بنغازي يقول من أذل يسم... يعرفك وإخوانك كلهم وإخوانك في بنغازي يتابعونك يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار هل هذا الحديث هو الذي أريده الجواب استريح يا, يا عبد الرحمن لا. نعم يبدو أن السؤال صعب نعم من القائل ها أنا ذا من هذه الجهة تريد أن تنصرف؟ Fabba. Kum jaqa ħana ant? Mina jnant? Mina rażajlat? Aw minna l-użajlat? Ala wozni rruħaj wad? Wal mużkijrat? Nam jaqa ħana minna l-użajlat? Aġi. أخوكم يقول حديث انما الأعمال بالنيات هل هذا الحديث هو الذي أريد مشكل السريح تفضل وبعدين خذ كتابا نعم ما أكثر الأيدي الممدودة لكن انتشر الخبر نعم هذه الجهه قم أنت الاخير الأخير قم أحسنت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أريد أول من تساعر بهم النار تساعر بهم النار يوم القيامة من؟ ثلاث قارئ القرآن يؤتى به فيقول يعرفه الله نعمه فيقول يا رب قرأت فيك القرآن تعلمت القرآن وعلمته يقال إنما قرأت ليقال قارئ خذوه فيأخذ الى النار الثاني الرجل الذي كان ينفق ويتصدق قال إنما تصدقت ليقال جواد خذوه فتأخذه الملائكة إلى النار الثالث رجل مجاهد قد كان يجاهد ويقاتل العدو قال الله عز وجل إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل خذوه فهؤلاء اول من تسعر بهم النار يوم القيامه اعمال عظيمه او من يصبر أمام قارعه السيوف من يصبر امام المدافع والرشاشات ومع هذا اول من تسعر به النار يومه لفساد ماذا لفساد النيه نصل الله السلامه نصل الله صلاح النوايا قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وحده توحيد هكذا توحيد وهل ذكر التوحيد في القرآن أم أنه ابتدعه أهل السنة نعم ذكر في القرآن فمن يقول أنا نعم عندك يا صاحب الامامه قم عندك يا صاحب الإمام وعبد الله ولا تشرك به شيئا أين كلمة التوحيد هنا حياك الله ان كنت هذه الفترة كلها استريح انظر إلى المدين أيدي يوم. انظر انظر قم يا عبد الحفيظ قم أنت أهل الله أين محمد خيرا ان شاء الله طيب قال قل ليش جالس في الخارج؟ تعال هنا. طيب. عند جارك يا خانه هشام جارك. لقنك أحد سمعت تلقينا. قل. وإذا ذكر الله. واحده اسمع اذت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون احسنت فمن يقول انا ايضا قم يا اخانا قم انت وإذا ذكرت ربك في القران وحدة ولوا على أدبارهم نفورا واحدا إذا توحيد او لا؟ توحيد أحسن تستريح وأنت استريح. وأنت استريح نعم هل بقي آية أخرى أو دليل آخر قم أنت يا رافع اليد قم لا تأخذه سنة ولا نوم من أين؟, أين ذكر التوحيد كنت مسافرا نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك من أي بلدة أنت من الجفرة حياك الله نعم نعم عندك يا أخانا عندك صاحب قم جزاك الله خيرا استريح وانت استريح نعم من يقول انا قم قم ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمن وحده توحيد او لا قم يا ايمان ان تستريح بعدين كل من أقمنا يأتي ويأخذ كتابا طيب قل من قام أجاب أو لم يجب يأتي ويأخذ كتابا طيب ما جاء القرى الله عز وجل في كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم بالله وحده كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله حتى إذا بالله في توحيد او لا احسنت يا أخانا ما شاء الله أدلة طيبة نعم انت الذي تلوح بيدك انما الهكم اله واحد واحد توحيد او لا توحيد نعم رحيبات ايش عندك اظن انتهينا هناك ايه متى ظهرت لك الم اقل لك ذكرت ذكرت يا اخانا نعم انت يا اخان قم قال ابراهيم لابيه وقومه اجلس بارك الله فيك انت ستراجع التمن هكذا اجلس نعم طيب ماذا تريد هذا ليس اليك Nam, قم يا kħana صاحب النظاره قم kum. Eskot, eskraja. Eskraja. Eskraja. Eskraja. Eskraja. Eskraja. Eskraja. Eskraja. Eskraja. جزاك الله خير ما شاء الله هذه فائده اذا قال قائل لماذا نبقى هنا نبقى هنا لان هنالك من قال ان ذكر التوحيد وتقسيم التوحيد امر ليس مبتدع واذا قلنا التوحيد التوحيد فان هذا له ذكر في كتاب الله عز وجل نعم وعندك من السنه ايضا قم من شهد أنه لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وحده توحيد أحسنت جزاك الله خيرا طيب إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له إذن فيه نفي الشريك والشريك قد يكون صاحب صح وقد يكون ولدا وقد يكون إلها كل هذا نفاه الله عز وجل أن يكون هنالك شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وعلى هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام فمن يقول أنا قم توحيد الالوهيه <تصفيق> توحيد الربوبيه <تصفيق> توحيد الاسماء والصفات <تصفيق> توحيد الربوبيه ما هو هو افراد الله عز وجل بافعاله كالخلق و والتدبير طيب وتوحيد الالوهيه افراد الله عز وجل بافعال العباد كدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من انواع العبادات باقي توحيد الاسماء والصفات فمن يقول انا عندك يا اخانا يا صاحب النضاره السوداء المظلمه <تصفيق> <تصفيق> ان نثبت لله عز وجل ما سم به نفسه وما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على من؟ اجلس. رد على الممثله والمشبهة وهو السميع البصير رد على من؟ كالجاميه واد على المعطلة كالجاميه والمعتزلة والاشاعره احسنت يا اخانا ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها فلا تضربوا لله الامثال ولله المثل الاعلى احسنت تفضل جزاك الله خيرا وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله الشرك بالله طارئ يا اخان عبد المهيمن ام هو اصل سؤال كبير يذهب عنك ما كنت تفكر فيه الم اقل الشرك طارئ أم هو أصل طارئ الأصل هو التوحيد وأن النفوس والقلوب فطرت على معرفة ربها هكذا تقول دليلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه لأن الفطرة هي الإسلام كان الناس أمة واحدة نعم خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم من الشياطين فالأصل في خلق العباد انهم على فطره معرفه الله عز وجل هكذا او لا بعد ذلك لا تزال الشياطين حتى اوقعتهم في ماذا في الشرك فارسل الله رسولا بدءا بمن وخاتمه بمن قم قم ثلاث مرات اليوم اقمناك من اجل الا تجلس هنا نعم اولهم نوح عليه السلام معك دليل انه اول الرسل معك دليل قل واخرهم محمد عليه الصلاه والسلام قد قوله تعالى واخرهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه حينا اليك كما حينا لنوح والنبيين من بعد انه حينا اليك Kama auhyna ila Nuhin wal-Nabiyin min ba'de fnuh kan aowal rusul aahsanta jazakallahu U fadl istarih fadl i abd al-muhaymin istarih idan fytra tu Allah التي fattar nasa alayha fytra hiya islam wal Islamu Mahua huwa قم يا فرج قد غبت عنا كيف الوالده نسال الله العظيم ان يعافيها ويعافي مرضى المسلمين من كل داء وبلاء هذا السؤال الاول عن الوالده السؤال الثاني الاسلام ما هو دين الله الاسلام ما تعريفه أحسن هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما أحسن جزاك الله خيرا وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى أكثر القرآن Akثر القران في بيان اخلاص الدين لله عز وجل حق هذا نعم أكثر القران في توحيد الله عز وجل الايات في توحيد الله والامر به والنهي عما يضاده من الشرك وايات في بيان مال الموحدين ومال من خالف ذلك من المشركين وآيات في بيان ثواب الموحدين وجزاء وعقاب المشركين إذا تأملت في هذا وجدت القرآن كله توحيدا وكله دعوة للاخلاص لله عز وجل فقد قدمنا أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال الصالحة بقي الشرط الثاني نعم بقي الشرط الثاني عند إخواننا تحت الخيمة وما ادراك ما الخيمة <تصفيق> نعم عند إخواننا تحت الخيمة الشرط الثاني في قبول الأعمال الصالحة الذي تحت الخيمه فليوجب ولا يجب الذي معلق بها من فوق احسنت الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقي دليلك احسنت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد جزاك الله خيرا يا اخانا والحق ان الجو بارد فنسال الله العظيم ان يثيب طلبه العلم جميعا وان يكتب لنا الاجر ولكم لنا ولكم الاجر والثواب وما احسن العلم او ما احسن العلم من يقول انا من يقول انا ممن له اعتناب نحو ما احسن العلم او اقول ما احسن العلم النحات كثير النحات كثير نعم قم ما احسن العلم لان ما هنا للتعجب ولو قلنا ما احسن العلم ما هنا استفهام ما شاء الله احسنت طيب من اراد الوضوء فليتفضل وجزاكم الله خيرا